إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم Oi, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo,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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ صَعَلَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ Inni, ahaa, fullo, ahaa, hullu,